بسم الله الرحمن الرحيم القارية ما القارية وما أدراك ما القارية يوم Sukar faraj yang berbusuk, dan gunung-gunung seperti gunung yang terbentuk, فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أذراك ما هي نار فاميه <تصفيق>